يا دار تريد يضيعونا يا دار تريد يضيعونا يا دار تريد يضيعونا يا, يا جسر الايمه ويا كل يعتاب مصاب على الكرخ وعلى الرصاف مصاب يا جسر الايمه ويا كل يعتاب ومصابوا على الكرخ وعلى الرصافة ومصاب كلها تموت لأجل لا للمناء يسباب والله والله كلها تموت لأجل لا للمناء يسباب وبسبابك فقدنات شمط في إيل شمط في الشمشاء طيحونا يا دار تعيد يطيحونا يا صوبل الرصافو يا كلثارات واللي يطلب يا عم شلال اللي, اللي يا صوبل الرصافو ياك اللي ثرت يا عم شلال لي, لي أنا العلدي انا أنا انا العند ظلم ما تحمل الكلمات ما تحمل الكلمات <تصفيق> والصعب عشاير بدونا والصعب عشاير بدونا والصعب وحق دم الشهيد الما اللي القاع يا صول الرصافه اشخذت من نسبا عسبا وحق دم الشهيد الما اللي للقاع يا صوب الرصافة اشخضت من الاسباع وحق موسى بن جحفر صاعر الدب صاع وحق موسى موسى بن جحفر صاعر الدبصا صعب عشاير تدونا والصعب عشاير تدونا يا موسى بن جعفر يا اسد بغداد تاريخه له ميه بهالوقت ينعى يا موسى بن جعفر يا اسد بغداد تاريخه لما يبهل وكيت ينعادم اسفوق الجسر هارول وابن زياد ام اي اي اي اي اي, اي, اي الجسر هارول وابن زياد یار جون طبيعیدونه او يردونه طبيعیدونه او يردونه